ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجدالنا فأتنا بما تعدنا إنكم من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئف بما كانوا يفعلون واصنعي فلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ترجمة